إن الله كان عليما حكما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِيَ اللهَ هَلْ رُوِنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ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 ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا إخوانكم في الدين وموالكم، وليس عليكم جناح في ما أخطأت به، ولكن ما تعمدت. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ نَبِيَّكَ وَأُولِي الْأَمْنِيَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ وَأُلُولَ رُحَمَ بَعْضُهُمُ أُولَادِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خذنا من ومفاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم مفاقا غليظا